and машine, is food from them. Selma YaSoftzanaati students who use Иph Senior highND for fetuses then he has come إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَهُ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِذٍ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمٌ يُنبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَانِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكْرِ كَوْنٌ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ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 كلوا منه لحم طري وتأخرج منه حلية تلبسونها وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَاً تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَعَلَامَاتٍ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 إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا have شَيْئًا وَهُمْ And they turn around Those who Heck no wonder They are used فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مشتكرة بُرُودٌ لا جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ وَإِذَا أُطِلَّ لَهُم مَّا ذَا أَنزَلَ رَبُّكُم قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزود قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنياهم من القواعد اتَغُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاعُقُونَ فِيهِمْ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ فَأَلْقَوُوا السَّلَمُ فَأَلْقَوُوا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلَا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِسَ مَثْوَ الْمُتَكَبِّرِينَ وَقِيلَ لِلَّذِينَ التَّقَوْمَا ذَلَّ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرٌ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الْدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْنٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ تقيد جنة عدن يدخلونها تجري من, تحتها لهم تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاؤون كذلك يجزي اللعول تَقِين الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أُذْخِلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا يهم الملائكة أو يقتيا أمر ربك كذالك فعل الذين من قبلهم وما غل موم الله ولكن كانوا أنفسهم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 ما عبدنا من دونه who has been and we are not a father and we are not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 مَن هَدَى اللهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ إِنْ تَحَدَّثْ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يَضِلُّ وَمَا لَهُمْ وَمَا لَهُمْ مِن نَّاصِرِينَ وَأُقْسِمُ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَل وَعْدًا عَلَيْهِ حَقّ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 نَقُولُ لَهُمْ كُنْ فَيَكُونُ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا غُلِبُوا لَن لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا نجال النوحين إليهم فاسألوا, فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر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 أتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فَإِنَّ رَبَّكُم لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنَ الشَّيْءِ يَتَفَيَّأُ غِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ وَالشَّمَائِلِ سُجِّدَتْ لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَعَ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَعَ فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ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 ما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى غل وجهه مسودا وهو كظيب من القوم من سوء بشر به على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون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 فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الذي اخْتَلَفُوا فِيهِ وهدى وَرَحْمَةً وَهُدًى وَرَحْمَةً لقوم يُؤْمِنُونَ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 ما في بطونه من بين فرث ودم اللبن ودم اللبن خالصا سائغا للشارب ومن ثمرات النخيل والاعناب تد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 ما كلي من كل الثمرات فاسلك سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس ان في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد الى أرض العمر لكي لا يعلم لكي لا يعلم بعض علم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 أفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَلْفٍ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بنين وَجَعَلَ لكم من أزواجكم بنين وحفدت ورزقكم, ورزقكم من الطيبات.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 وهو كل على وهو كل على مولاه اينما يوجه لا ياتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والارض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 ما لا تعلمون شيئاً وجعل لكم, وجعل لكم السمع والبصر والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في دو السماء؟ ما يم سكونا الله ان في ذلك لايات لقوم يؤمنون والله جعلن لكم بیوتکم سکنا و جعل لکم من جلود الانعام بیوتا تستخفونها you will be able to take care of your day and day and day and day and day and day and day ما خلق ظلا لو وجعل لكم من الجبال أقنان وجعل لكم وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم مِنْ نِعْمَتِهِ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ ماتوا شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون واذا راى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم وَإِذَا رَأَنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ ندعو من الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو من دونك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 بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا, وجئنا بك شهيدا على هؤلاء وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَةِ بِيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرًى لِلْمُسْلِمِينَ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِي القربى وينهى عَنِ الْفَحْشَاءِ وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغ يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدت ولا تُنقض الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم, الله وقد جعلتم الله عليكم كفيلة إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة لاتتخذون ايمانكم دخلا بينكم ان تَكُونَ امه هي اربا من امه انما يبلوكم الله به وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّرِينَ مَتَن وَاحِدَةٌ وَلَا كِن وَلَكِن يُضِلُّ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَا تُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا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 انما عند الله هو خير لكم ان كنتم تعلمون ما عندكم ينفض وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون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 ما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون اليه اعجميون وهذا لسان عربي مبين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 أقدّه وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن ولكن ما شرح بالكفر صدرا فعليهم فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأن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 إنهم في الآخرة الخاسرون، ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا، ثم جاهدوا، ثم جاهدوا وصبروا، إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يوم كُلُّ نَفْسٍ تَجَادِلُ نَفْسَهَا وَتَوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِي حَارِسُهَا جاء رزقها رغدا من كل مكان فكفرت فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف فأذاقهم الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول من فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إياه تَعْبُدُونَ إِن مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ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 ولم يكن من المشركين شاكرا لانعمه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 والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن Inna rabbaka huwa a'lamu bima'n dhala'an sabiylihi wa huwa a'lamu bilmuhtadeen Wa ina'aqabtum faa'aqibu bimithli ma'a'uqibtum bih wa la'in sabartum la'huwa khayruun lissabirin وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُفِّ الْضَيْقَ مِمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ التَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ